انطلق حتى اذا اتى لقريه استطعم استطعما حتى اذا اتى اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد ان ينقض قامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا